وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن إِنَّ إن عذاب لا شديد وقال موسى إن تكفرون أنتم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِذْ تَكْفُرُونَ أنتم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ألم يأتكم نبي ال الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسوله بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم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 قالوا إن أنتم إلا بشّارٍ مثلنا تريدون أن تصدون تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا.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 أبائنا فأتونا بسلطان مبين.